ومستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وَهُوَ الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من عِنْدَ الْمَوْتِ يَقُولُنَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْقِثُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَل إن أَذَقُنإِسَانَ مِا رحْمَةً ثمَُّ نَزَعْنَهاَا مِنْهُ إِهُ ليَأُوس كَفُ وَلإِن أَذَ قَلَهُ عمَا أَبَعْدَ ظَ اللهَّ أَمَ السَّتهُ لَقُول ذَهبَ السَّئَةُ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 أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أَمْ يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من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 ربّه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة أولائك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فـ النار موعده فلا تكفي مريته منه إِ وَ الحَقُّ مِ الرَبِّكَ وَلَ أَكثَرًا سِلََا يُؤْمِنون وَمَنْ أغْلَمُ مَِّ لِفْتَرَعَلَ اللهَِّ كَذِبًا أُولائِكَ يُعْرَبونَ على رَبّهِم وَيَقولُول الأأَشْحَادُهَا أُول إَِّذينَ كَذَبُوا على رَبِّهِمْ أَل لَعنَةُ اللهَِّ على الظَّالِمِين الذين يصدرون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 ادَّتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أَنَّائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنَّ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 قوم كاذبين قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم ان الزمكموها لها كارهون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 سي إن اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتروا قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء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 وَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ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 فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو اتّخا إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أُرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ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 وَأَطْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ هُدًى وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لَا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 وَإِنَّهُمْ آتَاهُمْ عَذَابًا غَيْرَ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ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 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إنكم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 واما ذا قني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الا ما انهركم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انبي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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ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 ثَعَُ الِم يُرد وَأَمَّ الذيينَ سُعيدُ موفَ فِيجََّةِ خَالدينَ فيِيهَا خَالدينينَ فيِيه مدَامَةِ السَّمواتُ وَأَوْد إِللاا م أَن غَيرَ مَ جد فَلَا تَكُ فيِي مِذَة مَِّا يَعبُدُهَا أُول مَا يَعبُدُونَ إِلاا كماَمَا يَعبُدُ أَبَأُهُم مِ قَابِل وَإَِّا لَمْ وَّهُم وَرَمَن قَوْمُس وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ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 وَمِن ذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَا